هل أخ عن المستواب في أمر الأبناء هل يتعين فيها العدل كما يتعين في النفقة مثلا أمر الأبناء لا تعين فيها المساواة والعدل لأن الأب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الأصلح حين يأمر بإصلاح شيء في المنزل أو يأمره بقضاء حاجة الله إنما يأمر من يقوم بالمطلوب على أكمل الوجوه وهو لا يفعل هذا في حالة التجارب حيث يلحق ضرر لو أوصى من لا يفهم ولا يعقل أو لا قدرة له على القيام في حقوقه ولا قدرة له على وضع الشيء موضعه فمن حق الأب أيام ورى الابن الذي يراه حاذقا قادرا على القيام بالمأمور به ولأن هذا التفضيل نتيجة صفات مختصة به لم يكن دافعها المحبة والميل ولا محاوة ضرار بالآخرين أو تهميش الآخرين فمتى ما كان هذا هو القصد أعني الصفات الموجودة في هذا المأمور هذا لا بأس به وحتى النفقة كثير من الناس يجهل قضية النفقة بين الأولاد ويتصور أن هذا إذا احتاج إلى مئة ريال فلا بد أن يعطي البقية مئة ريال وهذا لا أصل له وهذا لا أصل له إنما يعطي هذا على قدر حاجته وآخر على قدر حاجته فهذا مريض احتاج لعلاج بألف وعالج بألف فلا يعني أنه يجب عليه أن يعطي الآخرين ألف ريال لكن متى محتاجه واحد من الأطفال الآخرين أو من الأبناء إلى علاج أو لحاجيات أخرى أعطي على قدر حاجته الذي الذي أعجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بالسبب شخص ربح في تجارة مئة ألف ريال وأراد أن يعطي أبناء عطية فإن في هذه الحالة يسوي بين الأبناء لما هناك مسوّغ للعطاء لسه يجل حاجة فلان وعلان فيجب يسوي حين يذن بين الذكور واختلف العلماء هل تعطى الأنثى نصف الذكر أم لا؟ قولا للعلماء القول الأول أنه يعطونا بالتساول لأن هذا العدل لعمم قولي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه والقول الثاني أن هذا بمنزلة الميراث فتعطى لهم نصف الذكر وهذا العدل في ذلك لأن العدل أن يعطى كل شخص بحسبه وهذا المسألة اجتهادية وواسعة والمقصود هو ما يتعلق بأمر الابن وأن هذا على حسب مصلحة الأب فمن حق أن يأمر من يراه أقوى بالعمل